وابتسح ب ي ط ي الحال لصفا وبيجود عليك بالفضل ة لاهل ل و ف ء وابتسحاً بياطيم ا ل ل ل ص ف ا ء 「お前は」<音楽> I'll see you. ばっかりはばてき。<音楽> you、oh. oh. Yeah. and、mm -hmm.